الدرس الثالث حب الوالدين واحد استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها مستعينا بالصور حميرة زوجة قاسم حميرة والدة خالد وساره وحاجر خالد أخو سارة وهاجر سارة أخت خالد وبنت قاسم وحميراء سارة أخت خالد قاسم زوج حميراء خالد ابن قاسم وحميراء هاجر أخت سارة وخالد خاسم والد خالد وسارة وحاجر